بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم أَفَرَأَيْتُمَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ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 أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Inna lamuhrmun, bal nahnu mahrumun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Afera'itum, ma ta'harusun. A'antum tazra'unahu A'amnah nuh zari'unun Lahu nashya'u Laj'alnaahu hutama'n Fadal tum tefakkehun Ina lamughramu'n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 ا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون ان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 أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ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 Afar ayat mana terhuruh? An tum tazaronahum? Amnahnu zariun? Lou nshaulajalnahu hutaman? Fazal tum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 Lau nashaulajalnahu hutaman, fadzal tum tafkohun. Inna lamuhrmoun, bal nahnuh marhumun. Bismillahi al-Rahman al أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ان ل مغرمون بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم اف تر ما تحرثون A'antum tazra'unahu A'amnah nuh zari'un Lahu nashya'ulajah Laj'alnaah huhtama Fadal tum tafakkehun Ina lamughramu بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بسم الله الرحمن الرحيم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 114. 115. 116. 117. 118. 119. 119. 110. 111. 111. 111. 111. 112. 122.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 Afar ayat mana terhuruh? Aan tum tazragun? Amnahnu zariun? Lou nshaulajalnahu hutaman? Fazl tum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 على مغرمون بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم افرايتم ما تحرثون 12. A'antum tazra'unahu, amm nahnu az-zari'un? 13. Lahu nashakul ajalnaahu hutama, fadal tum tefakkehun. 14. Ina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 بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Lau nashaulajalnahu hutaaman, fadzal tum tafkohun. Inna lamuhrmoun, bal nahnuh marhumun. Bismillahi al-Rahman al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 Aferأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Inna lamuhrmun, bal nahnuh mahrumun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Aferaaytum, maahprousun, a'an. 12. تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 14. إنا لمغرمون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 Afar ayat, maah terhuruhun? Aan tum tazragun? Amnahnu zariun? Lou nshaulajalnahu hutaman? Fazl tum إنا لمغرمون بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه نحن نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إننا المغرمون بل نحن محرومون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 أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ان ل مغرمون nahnu نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم اف تر ايتم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 إنا لمغرمون بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون 126. A'antum tazra'unahu, amm nahnu az-zari'un? 127. Lahu nashya'u laj'alna huhtama, fadal tum tefakkehun. 128. lamuramun.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 A'antum tazra'unah A'amnah nuh zari'un Lahu nashya'u Laj'alnaah hutama Fadal tum tafakkehun Ina lamughramoon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 A'antum tazra'unahu A'am nahnu az-zari'un Lahu nashya'ulajah Laj'alnaahu hutama Fadal tum tafakkehun Ina lamughramoon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 اننا مغرمون بل nahnu محرومون بسم الله الرحمن الرحيم اف تر ايتم 12. A'antum tazra'unahu emnih nuh nuh zari'un 13. Lahu nashya'u laj'alnaahu hutama fadal tum tefakkehun 14. Ina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 انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون ان لا مغرمون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 Lau nashaulajalnahu hutaaman, fadzal tum tafkohun. Inna lamuhrmun, bal nahnuh marhumun. Bismillahi al-Rahman al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 Afar ayat mana terhuruh? An tum tazarahun? Amnahnu zariun? Lou nshaulajalnahu hutaman? Fazl tum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 أَفَرَأَيْتُمَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ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 A'antum tazra'unahu A'amnah nuh zari'un Lahu nashau laj'alnaahu Hutama fadal tum tefakkehun Ina lamughramun بل نحن محرومون بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 118. Jika kita ingin, kita membuatnya hukum, jadi kita akan berhati hati